ويترك صوم يوم الخميس وإلا فهو غير قادر على الجمع بين الامتثالين فهنا المفروض أن الوجوبين أي وجوب الوفاء بالناذر فعلي في كليهما فيجب عليه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 فقد أفاد شيخ المحققين النائيني قدس سره بأن الترجيح للسابق والسر في ذلك أن مقتضى فعلية الوجوب وفعلية القدرة حيث إنه قادر على الامتثال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 ما هو المبرر لأن يستوفي ملكه في الأول مع حكم العقل بحفظ قدرته على الثاني؟ سيدنا في هذا المورد حيث يقع بزاحهم بينهما، لا يوجد حكم عقل هو جشلون. يحفظ القدرة لاستفاة الملاكة كيف لا يحكم العقل؟ فما هو إذن الملزم لصرف قدرته في الأول مع حكم العقل؟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 نعم <تصفيق> فعية على الثاني بعد فهو قادر على ان يحفظها الى زمانه لولا مع التساوي سيدنا مع التساوي <تصفيق> مع <التساوي تصفيق> قد يحكم العقل بان الاسبقيه الزمنيه مرجحه <تصفيق> افتحها بس شويه افتحها افتح. الكلام مع تساوي الملاكين يحكم العقل بان الاسبقيه زمانا مرجح ما هو المرجح عجيبون اسبقيه زمانا أسبقية زمانا اي دور لها شنو قيمه الاسبقيه زمانا لا بنظر العقل ولا بنظر العقلاء هيك شنو شنو المرجح مجرد ان هذا سابق ولك كنت سابق زمان ولكن انا الان يقول لي العقل اصرف قدرتك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 وأليسون تقولون بمنجذية العلم الإجمال في التدريج على مبنى الشيخ عبد الله نمنع منجذية العلم الإجمال في التدريجيات نحن بالنتيجة نحارس نجيء لا آخره متاخر يقوله إيش نعم تكلم على بعض المذاهب الظهر موجودين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 فإذا نظرنا إلى هذا الدليل وهو إذا قوي فليقم وإن لم يقوى فليصلي جالسا فبحسب المتبادر العرفي يصدق الشق الأول في حقه دون الشق الثاني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 مترتبة على الركوع الاختياري خف فنفس الدليل يدل بعد ما نحتاج لابواب شنو لمرجحات أخرى فنفس الدليل دال على لزوم صرف القدرة في الركوع إذ لو لا صرف القدرة في الركوع لما صح السجود لأنه مترتب على الركوع ال...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 استقبالي وبذلك ان دفع تطبيق هذه الكبرى على محل كلامنا وهو ما إذا دار الأمر بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر أو الموافقة القطعية لصلاة العاصر فمن هذه الجهه الصحيح ما ذكره شنو سيدنا وسيد اساتذتنا وسيد اساتذت اساتذتنا ما موجود شيخ ابراهيم هنا كنا تعقيبا على كلامه هاي شنو هذا <تصفيق> <أيضا. تصفيق> <تصفيق> الله هذا تمام الكلام في الصوره الثانيه وأما الصوره الثالثه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 قدس سره الى انحاء شنو ثلاثه النحو الاول ذلك اذا كان الباقي مقدار صلاتين فقط فقد افاد قدس سره بانه لا ينبغي الاشكال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 إلا إذا قلنا بمطلب الشهيد الثاني الذي سبقت الإشارة إليه بأن المراد بالوقت الاختصاصي هو شنو؟ ما يحرز به الامتثال القطعي فمقتضى ذلك أن يقدم العاصر لأنه إذا قدم العاصر حصل على الامتثال القطعي بناء على ذلك كبرا وصغران. في الظهر نعم الظهور بعد قطعا ذاك خارج عن وقتها. يعني القطعي للضوش. قطعا هذا خارج عن وقتها لأن وقت مختصر. نعم. إذا هو بين فقط. لا القطعي ما القطع يقدر. يعني الآن هو مأمور بما يقدر. مو أكثر من هذا. وهو يقدر على صلاته. فيحصل له الامتثال القطعي بما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 شنو ما يصير عنده علم جمالي؟ ما يصير بطلا؟ اذا الترتيب ساقط ما يصير عنده علم جمالي. اذا الترتيب ساقط ما يصير عنده علم جمالي. يصير مجرد احتمال. إذا الترتيب ساقط لعل العصر وقعت إلى القبلة.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 ادري هو يشكل علينا مو بمهم موافق القطعيه يشكل علينا بأن هناك علم اجمالي ببطلان احد الصلاه غير هذا الاشكال ما يشكل علينا بأن ما في موافق قطعيه ندري ما في موافق قطعيه خل العلم الاجمالي ببطلان احد الصلاه هذا شنو لازم لجميع الفروض في المسألة ولا يتخلف عنه فرض من الفروض ولا أثر له المهم أن يعلم اجمالا بحصول موافقة، أما أن يعلم اجمالا بحصول مخالفة، فليكن. هناك هنا بعدي أعلن أن الواجب أحدهما، يعلم أن الواجب الصلاة إلى القبلة. أجيبه. فليكن ولكن إلى جهة واحدة فالواجب أحدهما.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 لاحتمال أهميتها والوجه في احتمال أهميتها أنها هي الصلاة الوسطى في قوله عز وجل وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حيث ذكر في الروايات أن المراد بها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 فرض التزاحم بينهما في تحصيل الموافقة الاحتمالية إذ أنه لو قدم الظهر لم يزد على الموافقة الاحتمالية في شيء بل هذا هو المطلب الأول مطلب الثاني بالنسبة للعصر الأخيرة